بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم في ضلال مبين كل ثم كل لا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا ومسباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وفنننا فوقكم شيذا وان جاء الناس راجو و حاجه به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنْ نَجَحَ أَمَكَنَنَ خَمْرًا There no. وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكل كل شيء احصيناه كتابا اذوق فلن الذي